سَوْجُكُمَا جَنَّةٌ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَطْغَوْا أَنْ تَبْغُوا الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَا عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ تكون ملكين الا ان تكون ملكين او تكون من الخانذ مَا بَقِ الشَّجَرَةُ بَقِيتَهَا وَمَا سُقْيَتُهَا تُمنَعُ أَنْ يَخْصِفَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقٍ جَنَّه وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَيْسَ إِنَّ هَكُمْ مَا رَجِينُ هَذِهِ الشَّجَرَةُ وَقُلْ لَكُمْ إِنَّ الشَّيَ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من كونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض استقروا ومتاعوا يا بني اهدن يا بني ادم قد انسلنا عليكم لباسا وليساتكم ابيشاء ولباس التقوى خير ولباس التقوى ذلك خير علّمهم يفكرون يا بني آتى يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان. الشيطان لا يفتنكم الشيطان هَبْ لَوَيْكَ مِنَ الْجِنَّةِ يَهْزَعُهَا لَهُ مَهْدِ فَاسْأَلْهُمْ مَاذَا يُرِي مِمَّا سَوَّاهُ لَهُمْ إِنَّهُ يَرَاكُم وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَ